شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك المُلِحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أموسهم فأولئك الذين خسروا أموسهم بما كانوا بآيات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 ثم لآتينهم من ذين أيمانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذو ممدحورا لمن تبعك منهم لا جهنم نَمَا مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِن حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِن حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا موري عنهما من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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين قال اهدطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الهلاء قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة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 فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب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 ابن مالهم فيها قادرون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته هؤلاء ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله علنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أم من قد دخلت من قبلكم من الجن والجنس النار. كلما دخلت أمّ لعنت أختها حتى إذا دارت فيها جميعا قالت أخرى لهم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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يفجر الجبل في سن من وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم ضواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها قادرون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 فأدنا مؤذن بينهم اللعنة الله على القائلين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل ذنبهم ونادوا أصحاب الجنة أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوا هَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْحَمْلِ الْبَالِيِّ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَاهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جملكم وما كنتم تستدرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة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 وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئنا بكتاب فصلناه على علم ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء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 خوفياً إنما لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وذلوا خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين.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 من إله غيره ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إن لنراك في غلال مبين قال يا قوم ليس بغلالة ولكن رسول من رب العالمين بَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّكُمْ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعْجَبَتُمْ أَنْجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ وَرْدِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا لِيُذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من إله غيره أفلا تنتبهون قال المرء الذي لك قومه إننا لراكب في سفاهة وَإِنَّا لَنَقُولُكَ مِنَ الْكَالِدِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ هَمِينٌ أَوْ عَجِبَتُمْ أن جَاءَ وذكروا من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم, وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبانه فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أو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 وَتَمْكُثُونَ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتُهْدِجُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لَمَن آمَنَ مِنْهُمْ بمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من وقه قالوا إنا بما أرسل لي مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا, وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن من المرسلين فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثبين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم, ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسربون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم قريةكم إنهم هناسيّة خالٌ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريةكم إنهم هناسيّة خالٌ فأي جنّه وأهله إلا مرأته كانت من الغالرين وأنصرنا عليهم مطرا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 لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين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 مَا يُعِينَا أَوْ نَتَعُودُ النَّذِيرَ الَّذِينَ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قد عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ الله اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ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 فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم القاشرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ حَفَوْقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا الضُّرُّ وَالسَّرَّاءُ فَخَذْنَاهُم مِّنْ ضَوْضَاءٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بأس يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى قص عليك من أنبائها ولقد جاء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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم ولو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبًا أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم مننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساهم وإن فوهم قاهرون قال موسى قومه استعينوا بالله وصبروا استعينوا بالله وصبروا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 ولمَّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا, بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا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 كانوا يعملون قال غير الله ابغيكم الهوا وهو فضلكم على العالمين واذا نجيناكم من اهل فرعون يسوونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم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 فاستقر مكانه فسوف ترى لي فلما تجلى ربه للجرل فلما تجلى ربه للجرل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفق قال سبحانك سبحانك تمت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعغة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلموا ولا يديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا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 وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُوهُ إلَيْهِ قَالَ بَنَاءُمْ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءُ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ أَفِرْ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 وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ لَأَخْتَمْتُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ لَأَخْتَمْتُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَيُّهَا أَتُهْلِكُنَا بِمَا قَعَلَ الظَّالِمُونَ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 قال عذاب أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول نبي الأمم الذي يجدونه مكتوباً يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر. وينهأهم عن الممكن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخفاث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأولال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه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 وَاتَبِعُوهُ وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْهُ قَوْمُ مُوسَى أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَّا وَأُوَحَىٰنَا إِلَى مُوسَى أَنْيُبْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجْرِ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 قالوا معذرة الى ربكم ولعنهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به ان جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا تَهَاوَنَ عن عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَأَسْتُكُمْ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسْؤُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم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 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَكُونُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ أُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذَلِكُمْ فأتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واجعل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 هم الخاسرون، ولمَّقَد ذرَّنَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبَصِّرُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُلَاءكَ كَالْأَنْفُسِ.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 وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِرُوا لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يغلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمه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 فَلَمَّا أثقلَت دعوة الله ربَّمَا لَئن آتِيتنَا صالحا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشاكرين فَلَمَّا آتاهُمَا صالحا صَالِحًا يُشْرِكَانَ أَفِي مَا آتاهُمَا فَتَعَالَ الله فَتَعَالَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ لا ما لا یَخْلُق شیئا وهم یَخْلُقون ولا یَستَطیعون لهم نصرًا ولا أنفسهم یُنصَرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا یتّبعوكم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 قُوِلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا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 وَهُدُوا وَرَحْمَةُ الْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ودون الجهر من القول بالغدو والآصار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون